يقول أَهْلَكْتَ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَقَ سَحْمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رقبة أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي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 I'm uh -huh.